صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقال اق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham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 شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد بارك اسلامه عنتي جمعت معلتي على 12 شعه رجب شحن 430 شعه هجريه كمون شديشت مايو قلت الشحن 10 شديشتان ميلادي نبغى اركزتي بقدس علينا وسدوزلنا درسي ناي عقيده ناي توحيد كتاب كتاب الاصول الثلاثه اتبلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومخاني الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال ذا زبرلنا زلو ما له تي رحمه الله تبغى سالي نوسدوزلنا درسي حتكنقص له طبعا ابتن أركان الإيمان أن تؤمن بالله تبال قدامي تيب زي ات ربي نارنا بربي كنامن وصدماني بحدنتنا يا ربي كنامن مبارك استخلقيتي قبطن عند تاعنا ايمان شديشته ملائتيو تخلقيتي وملائكته كمون ملائكه خمز اللو خنامن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الملائكه عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبيه والالهيه شيء بارك اسمائك انت يوم دحرلنا غلصاناتو مالتي عالم غيبي مخلوقون بعين خزي الرايو مخلوقين يوم عابدون لله تعالى نربزق الزو أَوَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ شَيْءٌ مُخَأَنِي كَابْتِينَي صَرَحْنَا يَرَبِّي رُبُوبِيَّهَ وَلَحَنْتِي نُعُوم زْمِلْكَات نَغَر يَلَن كَم أُون مَغْزَأَتِي تِنْرَبِّنْ قَوْبْرُو تَوْحِيد مَغْزَأَتِين نُعُوم أَي مِلْكَاتِنْ يُو أَي قَبَانِي خَلَقَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِن النُّورِ رَبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلْقَهُمْ كُلُّ كَابْرَهَانِي ونمنحهم الانقياد التام لامرهم والقوه على تنفيذه رب سبحانه وتعالى دم ما انتهبهم مالتي طائعين كمزقوا خونو مالتي كم ترى سبحانه وتعالى زبلوا لا يعصون الله ما أمرهم ترى رب عززهم لا ايبلون ويفعلون ما يؤمرون ترى تعززوا دمعتكبار وعلوه ثلاثه ملائكه كبتعقيده نا اهل السنه والجماعه نا السلفي ان انا خون زله مالتي اي جاجين قوم معصومين رب سبحانه وتعالى جعلهم معصومين والقوه على تنفيذه كمون رب سبحانه وتعالى ان تزاززم لا تتكبروا وابتكبروا نخفصموا مالتي حيل قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون سوره الانبياء الايتين من 19 الى 20 بارك اس اب سوره الانبياء ايه 10 10 عسران عصر تاي بالرب سبحانه وتعالى ومن عنده تو موسوزلو ملائكات مالتي لذلك خبزي ازيان تاي نردا ملائكات اب سماي كم كوردو خلوغاني بتزازنا يا ربي نمريت فوردو مخانم انبارك سيلو رب سبحان وتعالى ذو ملائكته تزعاتهم لا يستكبرون عن عبادته تكبر يا بلومن ربك عمكزاتي تكبر ايغبرون يماتي يغزون رب سبحان وتعالى ولا يستحسرون كم هوون عباده نقبرو ايسلشومن تاكنا ايبلون تسلشنا ايبلون بل انما كفرت رب ذخلقم كسبت قيامه معلتي اسرافيل ات نفخ الصور يقبركم زموتو كله هوتم عبادا معصياه مخالفه زي بالله مالتي ربي نعوه قزو ويلو ذخلقو مالتي يسبحون الليل والنهار لا يفطرون مخاليت كثرن تسبيح قبره كل عبادان ربي ما مخا لا يفترون اي كيمني وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى تفقدهم كن عند رب ترحيوز فقدومز فولتو بزحات سلازو تي خالق زخلق قمت راح تي فقدناتهم وقد ثبت في الصيحين من حديث انس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي في كل يوم 70 الف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بارك ذا البخاري ومسلم حديث صحيح زوخنه مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج خدو مسكدو مالتي ناب السماء مسعرجو ناب السماء مسديب مس ز زي حديث زياد ما بن مالك رضي الله عنه زور لنازل له مالتيو. رفع له بيت المعمور بيت المعمور حافر رئم الرسول صلى الله عليه وسلم بعينهم رئم ونز بيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70 الف ملك از بيت المعمور زي بذكر الله للتعمر ان الملائكه بيت المعمور تباهيوا مالتي واز بيت المعمور زي لما تايو تغيروا ظلم مالتي نعباده ملائكات ابوا اتوم عباده نخبروا كم مسجد نعنا مالت ابو خندياتو نعالتي ابحث معالتي سبعه شحياتو زوم سبعه شحزياتو مساتو وكن كله تعباده غيرهم يوصو كساب قيامه ايملوصو انت انا معالتي سبعه شحزات وخنو ابو روح خندخون بشحات بملاين يا تو كانوا ملائكه مزمبرتهم مزيوم زونو هاي ملسونه من نزبهتاز حسابت رحم ابو معت 70000 زائد زوم 70000 مسوتو 70000 كم ميات نما الله سبحان الله لذلك تعددنا سلازي عددنا تبربط راح يزفلطوه وما يعلم جنود ربك الا هو زياتهم دمى حيلنا يربي زاخرونا مالتي والايمان بالملائكه يتضمن اربعه امور مباركس أم ايمان بملائكه اربعه نقرات للشيخ بن عثيمين رحمه الله الأول الايمان بوجودهم ما جمرى الساتوم كمزلوا خنامن ولا بعيننا نرايهم لذلك بملائكه خاده خيد كثير يقول اعوذ بالله ملائكه علوخن بالاذى هذه خبت اركان الايمان كلاي عندنا ايماني مالتي الثاني تغليت مالتي الايمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم اجمالا هل اينجر اجي بشمو زفلتنايو فلان ان بشمناتو كنامن مثلا جبريل عليه الصلاه والسلام بشمو تتريس مالتي امين الوحي من نفتحز زورد كبربي مالتي كبربي مالختحز زورد نمرت مباركس جبريل اللي اوتومات اسماءهم زين فلطم كنئ بحف شو كنامن عليها ولا اسماءهم اين فلطم ملائكات الله قلنا كنامن الثالث الايمان بما علمنا من صفاتهم ثالثا ايد ما بت مغلساتناتم بت مغلساتناتم كنامن كصفه جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان انه راه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد, قد سد الافق هذا الحديث رواه البخاري قال توم تفتراوي رب رب عليه والسلام الله وسلم طلع 3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ينتئلهم انه راهه على صفته التي خلق عليها كم تاره جبريل ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ريمن جبريل ولو 600 جناح 600 زخون قال له سبحان الله قد سد الافق نهواه خماشفين وسبحان الله بقى جبريل عليه الصلاه والسلام شديشنا ميت يقول له قالهم زلو كنامن كم انتم كائنات ملائكه خمت رب سبحانه وتعالى كما يجروا خمس خلقكم كنقرنا ان كله القران تحبرنا ان كله جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه له قال له قالهم زلو ملائكه رب تقيس مالتي مسنا قال يوم كلته قال له قال له مالتي قال يوم الثلاثاء قال يوم دماني اربعه تل. جبريل عليه الصلاه والسلام بقى شديشتميتي كله كله خمسه له بهذا الحديث وقد يتحول الملك بامر الله تعالى الى هيئه الرجل ملائكه دماني نافسب كيروي خولم ربهم قدره يبوهم كما حصل لجبريل حين ارسله تعالى الى مريم فتمثل لها بشرا سويه وحين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في اصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد, شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابه فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه مركز كم تجي جبريل سبتمثلوني مريم عليها صلاه وسلام ما سوا مروسه كونه ما مريم عليه صلاه وسلام اسرايته سبحان الله رب غافر راحلاته مالتي انما ما له له بك اولادا زكيا الوه يعني ربي زكاء ذهب والدسري رب زد طهره وقل مغامئ بز خنا خبي كي ايمت يزلخو ايلوان بقى كون فيكون زي ما الاخت زي فبقى عيسى عليه الصلاه والسلام بزيه ابوه وتوليده بقى جبريل غمص خلونا مريم عليه الصلاه والسلام كم سبتمثليو مزيو كم ونابس رسول الله عليه وسلم حدوان صحابه خفلهم كلهم رسول الله صلى الله عليه سبتمثلوا مزيو مغات قدامهم قدانو تاع نيورو ناي جبريل عليه الصلاه والسلام وضو تصعده قعروم دماني وضو زخنه صلي نيورو مالتي مغاني صحابه الهوم اسي بزين فلطوننا قال شخاينو بلوخاني ملكتنا يجا شقه يا بولو قال قدم دورونا يسير لمنتهي بجمال بفراس يغشو سلازنا بورو مالتي بقى ولا يعرفه احد من الصحابه كب صحابه زبط سب اينبر فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميهم كوفيلو مالتي فاسند ركبتيه الى ركبتيه قلت بركم ابركن اي رسول الله صلى وسلم اتزجي عمر بركن الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم على فخذيه كف يد ماني يدم امتى قوم أم على فخذه ابسلوفم اذيا جلس طالب علم تعلموه مسجد جبريل عليه الصلاه والسلام بقى طالب علم ابن مش اخو كوفقبل انت دا اخوينه مالتيو بعلف افرنا اشتهوينه امرت كوفقبل تخوينه مالتيو قلت ابركو عصفو نزن قلت يدو امتى يغبرن معتيو يقوم متان بزياء نا علم آداب كوفه بها لا ما وضع كفيه على فخذيه وسال النبي وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والايمان والاحسان بزعبه سلمن انتي لوحتتوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اللي سمولو كمون بزعبه ايمان انتي لو ام ما اللي مكبار انتي مخانول ما اللي سمولو, سمولو كمون يوم القيامة ما عسى تقولن لو حتتوم اذيس حتا تايم تحت تايم اين فلتانين نايلوم ملي صمول و عن اماراتها واماراتها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ملسي مسابو الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بعذي بده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابان تايلوم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم مسيكوم زلزي جبريل اللهم مغانم تاع الدين امتى تقسموا مالتي ابو كل زغاني من اساس الدين مراتب الاسلام نبلو مالتي مراتب الدين نبلو الاسلام والايمان والاحسان اذا حد زياره مسلم وكذلك الملائكه الذين ارسلهم الله تعالى الى ابراهيم نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملائكه لا كم سبقوا نمون مثل ا عليه الصلاه والسلام انتاه لهم الا تاكلون اي تبلع عندكم دائلهم سمسيلو لكن نساتهم ملائكه ملائكه خفت تضبعاتنا تهم كايبلعن وخلى رب سبحانه وتعالى خمز زيتوم يغيرهم ما له كمونب نبي... نبي الله لوط بدحري ابراهيم سقرون كيدهم مالتي فازيهم ناتي ضيوفهم اي اي تحفروني قدوفوا يلمتهم حزبهم منكر يبلون يروم نبي الله لوط بدحري نخلت يوم لابراهيم عليه الصلاه والسلام والنبي الله لوط كما سووا لهم انتخونهم مزم على صوره الرجل على صوره الرجال كينهم مزم مجموعه ثلاث نبروا كما سبوت كينهم مزم زملائكه تزياته ربعتنا متراشان بملائكه كنامن الايمان بما علمنا من اعمالهم التي يقومون بها بامر الله تعالى اذ تكباراتنا توم صرح دمخنا امنلوا كتسبيح ربي سبحان الله قبل خمس وعلو ذكره قبلون ربي خمس وعلو والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور نربخان ليتخون اجري ملواعتي ملولايتي رببي كغزو كم زحدرون كم زوقحون ازي كنامن مخاني كيتهاكيو كم اوون كيتسلشو مالاتي كيسلشو كيتهاكيو اب تسبيح اب ذكر الله انه يعلو مالاتي كم هون ملولايتي وقد يكون لبعضهم اعمال خاصه نقال يوم دماني فولي صراحه كلهم يا مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الانبياء والرسل كاتب لي صراحه ذهبهم لجبريل مثلا جبريل عليه الصلاه والسلام أمين الوحي زي من ابوح ملكتنا يربكم تعزلوا ازب حوزنا بروج جبريل ناباءي ورد نيرم وامس ل ميكائيل الموكل بالقطر اي بالمطر والنبات كمون مكائيل عليه الصلاه والسلام ان جاي ربي سبحانه وتعالى صرح ذهب ماله يوكلنا ام ان جاي صرح يبوه منضر لنا مالتيو الموكل بالقطر او بالمطر والنبات مي قوكع باذن الله سبحانه وتعالى اجي عدي مخابزي ساعه ازيا بزيعه مالتيو والنباتات نا تاخذون كله ما واقعو زي يوم يحرسو ابزي بوكل ابزي تراخا وتعالى ومصر اسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعه وبعث الخلق كمون اسرافيل عليه الصلاه والسلام رب سبحانه وتعالى فليسرحبوه دون ما انت مالتي الصور نتا صور نفق جبر ويد ما فام ابيرو انت غبر مالتي دمتي كمتي جبر كجبراماتو نزا السور ازيا مالتي وزد مني قيامه مساخهلت مالتي قدامي تزيئه نفخه الصعقه نبلا مالتي ونفخ في الصور فسعط من في السماوات والارض الا من شاء الله ثم ربي قصنح زبولون تزي كوينو كل مخلوق موته ابذا سعديا رب خاتمانات سبكم وزموتد ماني قيامو اخر الاعماله قدم قيام ازموتن بعلو قياماناته اخر الا عند حرميته كمون اتخاله اي سخني والبعث وبعث الخلق كلهم متعده السوله اذا صرا حزين من يبون اسرافيل رب سبحانه وتعالى نيسرافيل عليه الصلاه والسلام هي بوس سراحزي ومصر ملك الموت الموكل بقبض الارواح عند الموت كمون ملك الموت ملك الموت نجوسنا موت مالكه زي ملك ملك بارك الله لكن مالتي ازي ملائكه زي بارك الله فيكم معلش نجوسي لكن دي خبلي. سلزي ملائكه قبليه معلش سلازم ملائكه ازي ملك الموت نبلو بتسرحونا نموتات انتي اروحناتوم نموسات سلاذونه بازي ملك الموت بايلو مالاتي بتسرحو زي وره مالاتي بيهم ويفلت ملك الموت بالقران ملك الموت زله اما عزرايل اغلب العلماء انتاي زولوا مالاتي زي كاب اسرائيليات دمصي لكن ابو القران ملك الموت راح يتغس زله بود مانق نصوهم زلنا مالاتي لذلك <تضحك> اتي كماوتيز ولو سب رب سبحانه وتعالى كماوتيز ولو سب ابزعتي ملك الموت ماتس كمون اعوان له مسمى ملائكات اتلوزو غزو مالتي ملائكه الرحمه وملائكه العذاب رب خاتمان يسبكم ملك الموت مستم ملائكه خوينيمت بدحريو تروح يوصى جدا مؤمن بكل سهوله كسبيل يوصا وانتا دا كافر كوينوكن لك كم طوت كشقتم الزعن كلها قوموا غيروا يوصا ولعنت بالله لذلك نابسما يدما حيزوما ياخذوا مالتي اذا روح زيها ربي خاتمانه يسبكم ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازننا كمون مالك بمنتهيتي صراحاته تعجز له مالتي بالنار بحوي بحوي نار جهنم العياذ بالله تمزاته ازيو خازناتها مالك لذلك ناي مالك دماء انت اشرحوا لنا فلي صرح له سودماني توم سب نار اب نار وساته خازن ناي نار زقاص اثر ناي مالك نبلو ربي خاب نار ومثل الملائكه الموكلين بالاجنه في الأرحام إذا تم للانسان اربعه اشهر في بطن امه كم الملائكه تالو حادث اب محسن نا يدون كله يمصوا مالتي مغانضره اربعه وره اربعه وره عند حر مليو مالتي ابس ساعه تزي ابكد دي خلو تنفس المل من نفسه روح يا اتو مالتي سوقها بالمناسبه خنفائده حدث سب... ابتدى اربعه ورمليو زغل عزيز ودقو بحمام نايديديو وي بغيرو اي تولدان ويد ماني مستو روح مست مستوى... مستوى... مستوى... مستوى... بللو ماج مويتو ابي ساعه تزي بنبور اي تولدان كمزيليو كاب كبديديو ودقو خمزليو واتسو يو خمزي بحمام تباهيلو بل ان ما اذا روح ابكم <تكلم> ديون كله انت دع ثمارسه روح روح ربك غير له ولا ابكم ديون كله قد حرم انت دع بارك الله فيكم مويتو مالتي ولا ابكم ديد كله قد حرم مويتو كيتوالده ابذ ساعات تجي بارك الله فيكم انت دع وضي السلام ورحمه الله وبركاته حدوان كم زي اغاط امام من بافائده خط اسامه لاتيو حد احز اللي بس في مالتي مخاني احز اللي مت الله سقا نيشته سقا ولا خاني نيشته سقا تابت الشكل كما لاحظت مستش في هذه السرحه انت الهني كدكا ابرقه ولا قعدك قعدت بالك قبره الهني حجز زياسه خماي الهن رحت مليسواني رودو اله اله هو بك بد يخلوا رحت مليسواني رجله فبقال ازي سجد له اله ولو ابو خلخان تتقبرون يركم زلمك ينركا ودخايله الحمد لله مجد الملك خالد كيدو يبوم تحاسيبو تكفنوا تسجدوا له و اما قابر تقبيره زياخ فايده تقساز له للنتهي كوم وخغطم خيل اجي قلع اب كبديتو خلو يميتو خبحال يا بول ولا كبديتو خلو تميتو خصك ادل لي جباي تدا وجي قف كبديتو واخا اروح نحرتملي سلو خصك ادل له لا بد ايه يللي اخمالتي نزق العازيب 4 تنقرات نخز زحفله 4 تنقرات يختبلو مالتي اولن رزقناث بعض الله اليه ملكا وامر بكتب الرزق سبحان الله صغننا ان كنا نظرز رزقنا بكبدهنا قلت تصحفي سبحان الله كسبنا موت ماني تا رزقنا اكبدهنا تصحفت مالتي واجله مع اسكم موت وتصحيفه قب دنا كلنا ماليت رب غتي ما ناسبكم وعمله انتي كسر روحك كل الصراحناول تصحي في يربي خير سرحنا اب تصوحد سنان يصرحن وشقي ام سعيد اذا الله سرح وداني كله بقى ربي انتهى غيره ما له شيء فوكس غيره نابت تصحى فلو نخيد مالتي فبقى ربي خير يسرح لنا اب منجد التوحيد منجدسنا قط يب لنايب المالتي ومثل الملائكه الموكلين بحفظ اعمال بني ادم وكتابتها لكل شخص ملكانحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال كمون كلت الملائكه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ملكان اذاتهم نزقون سبع الله كلت ملائكه الله اذاتهم دم انت يصحفوا مالك كلتش صرحنا يصحفونا حد قنت الشق من اثمين الوزن اللي ما تجو حد يمين الله تحدد ما اب الله كلت يوم كتشرحنا هنا يسحفوه مسموتنا جن قيامه تدصحفوه اقرا كتابك بهدي كفى بنفسك اليوم عليك حساب بركه تتسحوز نبركه بالدنيا تسيتقرو تسرحو قبلي تسرحوز نبركه بالدنيا ان كابل زيتي مسحى كتاب ناتكا ان كاطر ايو يبحال منزل صحه ومثل الملائكه الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره ياتيه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه كمون زموتس مش مس قبره ومسوده كلت املاي كايمصهم زيوم دمها يحطوه بالزخونهس مو من كافر منافق قول لهم انتو مالتي ربي خاتمانه تسبقو ختم موحدين يقبرنا بقى حاتوه يخلوه بكبره شيء عن ربي من ربكم له فالمؤمن يقول ربي الله ما دينكم مستباحه دينك خاني ديني الاسلام ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابي من اليس تكافر ومؤمن أب... روايات حديث صحيحه زلمه يج ها ها لا ادري اي فلتكون انت هاي ليه مو سمعت الناس يقولون فقلت سمعت كزار ابوولو يسمعون يرا كم زربا आदमी زار ابوولو يرا كن حجي خملس تكافر ومؤمن وهذا معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره في الحياه الدنيا فراش الموت وكلنا ربي ثبات يا ربنا شهاده ان لا اله الا الله من كانت آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه الى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاخره ازبلاد ماني قبر مالتي مغنته قبري اول منزله من منازل الاخره نايمه جنبها اخر رقمتات جمر تلك كبتا قبر مالتي لذلك اذا ثلاث ازاتن تؤمن لن لا موحد يمل